فَقَد كَذَّبُوا فَسَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبون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 وَلِي فَفَرُوتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبْتَ بَنِينَ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 ان كنتم تعقلون قال لا ان اتخذت اله ا غيره لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به كنتم تَمِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبانُ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلْنَاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّهَا ذَلِسَاحِرٌ عَلِيٌّ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 انهو لك كبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا من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 إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فلق أن يضرب بعصاك البحر فلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفعون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 أنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبو فيهاهم والقان وجنود إبليس أجمعون.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 كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما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 وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَكُم بِأَنْعَامِهِ وَبَنِي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 ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 مثلنا فأت بِآيَةٍ إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلون ولا تمسوها بسوء فإن خذكم عذاب يوم عظيم.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 كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما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 وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا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 فإِنَّا صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ